بوك تو باشوتي اثنان وستون اثنان وستون طرح الاسئلة واحد طرح الاسئلة واحد شيخا يتعلم يدرس يذاكر يتعلم يدرس يذاكر شيكرتي راكي अनेक किछु शेखे هل يدرس يذاكر تلاميذ كثيرا هل يدرس يذاكر التلاميذ كثيرا نا ترى كم शेखे لا انهم يدرسون يذاكرون قليلا لا إنهم يدرسون يذاكرون قليلا प्रश्न يسأل يسأل اپనికి বারবার আপনার শিক্ষককে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা هل تسأل المعلمة مرارا هل تسأل المعلم مرارا لا، أمي تاكي بار بار بار برسنو لا، لا أسأله مرارا لا، لا أسأله مراراً اتطر <تصفيق> ديوة يجيب يجيب انقره كوري اتطر دين اجب من فضلك اجب من فضلك عمي उत्तर دي انا اجيب انا اجيب يشتغل يشتغل شكي اي মুহurte كاج هل هو يشتغل حاليا هل هو يشتغل حاليا ها شي اي موhrte কাজ করছে نعم هو يشتغل حاليا نعم هو يشتغل حاليا آشا يأتي يأتي اپনি কি هل ستاتون هل ستاتون ها امرا اشي نعم سنأتي حالا نعم سناتي حالا تاكا يسكن يسكن اپني كي برلينه تاكن هل تسكن في برلين هل تسكن في برلين ها همي برلينه ثقي نعم انا اسكن في برلين نعم انا اسكن في برلين